غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف <تصفيق> لام را تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع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 وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أَنتَ منذر ولكل قوم هادا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يغير مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغيروا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لهم مِنْ دُونِهِ مِنْ وال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 وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات وَالْأَرْضِ قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الْأَعْمَى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار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 فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبِّكَ الْحَقُّ كمن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا ينقضون الْمِيثَاقَ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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ييئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا او تحل قريبا حتى حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول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 تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب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 ومن عنده علم الكتاب